حسار والصفار يا الاكبار يا ولي ديني اتحسار والصفار يا الاكبار يا صباب يا اكبر اللي فيني يا ابني يا ابني يا اللي رحت يا واه من دهر الطفش شمعت شباب قاعد بياماك والطبر هماك تو برحم امك ضيان بمصابك يا ابني والحجب ضيك خضاب اتصور <تصفيق> للمنظر تحسار الصبار يا, يا الأكبار يا الهدي تشنت أتمنى بيك أتهنى ما تهنيت وصفت لي المناح دهر تعبني والله شيبني ما شفت ابني بعد عينك راح هدمت حيالي ما نمت ليالي ليالي من بعدك علي أظلم صباح حرت بهمومي وحس بنتومي وراحت أيام السعادة والمراح ما أقدر أتذكر يا الأكبار يدي ما أقدر الكاار <متكر> يا الاكبار <يا> <تحسار> <تصبر> <يا الأكبر الأكبر> <بني علي> <PUblies> كانت تعوفة بهالمصيبات أمرك انطيت لجلة ضحيت وهذا بوكل فرقتك عالي نحيب للخيم جابك ينظر صوابك مدد بكترك وينحب يا حبيب صاح يا ليل قوم يفيل علي الأكبر منظمة يشعر لهيب جلبا طار وتقدر اصلا اصلا اصلا يا الاكبرني يا دي اصلا اكبر اكبرني فتحت بالمصرة كنت من تموت حسين ابوك عوني تالي عيوني راح عودك مثل ما رحت من ديا خمت تنفاش شارد تراس يا ابني وراشك على الزمهريه هر القوام سحق ويتامه حيرت واتمعنت في الغاضريه وبهل بارت حيار حسس حسس صبا صبا يا ابني هي ابني بعدا مرمرني فجدا ومثلي كل حره صفات ندب ليها صاحه تسقي انا والدي واد اذوب قلب من استمع عنها وبكيها والربابه تقول من فكر مذهول عدل عبدال لو تهز مهدا بديها زيانة بالعباس طلطم على الرأس تريد من كافلها يحفرها لسبيها والخدار تتيسار يا الأكبار لو لي هديك والخدار تتيسار Ya Bli Ya Bli Ya Bli Ya Bli Ya Txasar Wa Sbar Ya Al Aqbar Ya Bli Ya Dhi Ya Bli Ya Dhi Ya Txasar Sbar Ya صرونطيني كار انت عالغبره وانا متيسره شلون بيه لو رحت ويلي ساره وش يضل عندها تفقد ولادها غير اتخ ابن الموت ولا اشوف ابن الوحيد انطفى الدار راحت نار اتاثر يا الاكبار يولي يدي راحت نار اتاثر يا الاكبار يا sa was